فَالْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَالْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 وَمَن يُرِد فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَا كَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِك بِشَيْءٍ أَوْ طَهِيرَ بَيْتِ الْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَاذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ نِظَامٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَ رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ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 Wabashri al-Muhsiniin Inna Allah yudafi'u anillazine amanu Inna Allah la yuhibu kulla khawwani kafoor Udhinallazine yukatelun biannahum zulimu Wa inna Allah ala nasrihim lakadir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 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألق الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألق الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته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 وَمَنْ يَرَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 Zalik b'ana Allah yulijul laila fi nihari, wajulijul nihar fi laila, wa anna Allah samin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 وَالْأَفَا نُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرِبَ مَثَلًا فَاسْتَمِعُوا لَهُ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 قَقَدَرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى قَوِيٍّ عَزِيزٍ اللَّهُ يَصْطَفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلَ وَمِنَ الْنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ